وإن قال هم سادقا من الله يأمركم أن تتبعوا بطرة قالوا أتتخذنا هزوان قال أعلم بالله أن يكون من الجاهلين مَا وَلَا مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَإِذَا قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَذَرْتُمْ فِيهَا بُعْدًا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اطْرِدُوهُمْ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ وإن من لَمَا لما يتفجر من مذهباهم وإن من آدم يشتكف فيخور من ما وإن من لما ينبت من خشية الله فَإِنْ تَأْتُونِي أَوْ لَا وَاخْشَوْا مَا بَيْنَكُمْ وَمَا يَأْتِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ فإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ الْقَبْلِ مِيثَاقَكُمْ لَا تَعْتَدُونَ وَلَا وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقدمون أنفسكم وتخلدون مِنْ يَعْقُوبَ قُصَّتُكُمْ فَادُوا وَمَا حَرَّمَهُمْ عَلَيْكُمْ إِفْرَاتُهُمْ أَفَرَتُمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ تَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا تَنصَرُونَ وَلَقَدْ بغاف إلا عما تعمدون أولا أكلنا لنشتره الحياة الدنيا بالداخرة فلا يخفف عنه فلا يخفف عنه للعماد ولا أفكل ما جاءكم رسول بما تؤم وأنفسكم استكبرتم ففريق كذبتوا وفريق و فَكُنْتُمْ لَنِيلٍ بَعْدَ صادقين ولن يتمنوا المنن بما قدمت اييهم والله عليم بالغاوين ولديدا منهم احرص الناس على حياه من الذين اشركوا يود رحمن ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكَ أَنَّهُ وَعَدَكُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَدْخُلُنَّ الْجَنَّةَ تَرَى فِيهَا مَا تُحِبُّونَ وَعِنْدَ رَبِّكَ جَنَّاتُ عَدْنٍ هِيَ الرَّشِيدُ قُلْ مَن كَانَ